يا رب يا فارج ا ل أ ز م ا ت والكرب وكاشف الغم والويلات والنوب إ ل ي ك وحدك إليك وحدك نشكو ما أ ل م بنا فقد غدونا نعاني شر منقلب ي فاليك إ ل ي ك نشكو ن و ضعف ق ت إ نشكو ضعف قوتنا وهواننا على ا ل أ م م يا أ ر ح م الراحمين أ ن ت رب المستضعفين نصرك فضلا منك يا قوي يا عزيز يا, يا, يا رب عبد دعاك ب ذ ل ة ورجائي اللهم اني عبدك ب ن اباك لديك ناصيتي وحكمك سيدي ماض وعدل في كل قضائي عبد دعاك بذله ورجائي ابنك ب ن ابائي بيديك ناصيتي وحكمك سيدي ماض ي وعدل في كل ق ض ا ء وبكل أ س م ا ء س أ ل ت ك خالقي اتيت نفسك ضارعا بدعائي أ و في كتاب من كتاب ك و ز ل ا ت علمتها أ ح د ا من ا ل أ ح ي ا ء موسوعه ا ا ل ن ا ب ر ح م ة و س ع ا ت من ي للعلوم ة ا أ أ ه و ا ء ا ل ل ه ي ا س ل ا إ ل ه سواه طهر ق ل ب ا بالماء و ر ح م عبيدك يا رحيم ب ر ح م ة وسعته من ز ل ة الاهوال بسوء قضائي من حولها امم تكالب وقواه تبغي افتراس الظبيت العزلاء ف ا ع د ي ا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ح ك م ه و ب ا ع ه يا رشيد عبيدك للطريق الاقوم اللهم يا سر الرشاد امورنا زكي النفوس بكل خير مفعم انت الرشيد بحكمه وبفعله ارشد ي عبيدك للطريق ا ل أ ق و ا م اللهم ياسر بالرشاد أ م و ر ن ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ف ؤ ا د و ب ا ل د م ي حمدا م لك ه م ما... ا ي ن ب و ي ل ج ل ا ل و ا ب ل س ي ل ل ع م و ر م الاسلاميه ع و ك هذه ل ب إليك、خير. موسوعه النابلسي د للعلوم الاسلاميه فعافوك قلب عبد المسلمين